Banati nekk tassuko moy dagg taaja xam nga nu nekk on no xolatu no xolatu xam nga af dagg waw moy mutul la mahula mahula mahula af باڭڭتاڭ يوتان ني كاسفو قال ليكو دار بين لي موم نا كون دا يي وسوغوت مستفيلن مستفيلن فايلن ومستفيلن مستفيلن فايلن نڭ ما كيوخني ام نشر ميس كل الوجه خدانا نورني اطراف كل خدنا خدنا فهيلن رجلا ني هارو دو نو يرونو اتق نو سخلن كافن ها قلنا ان كن اورو نجي تغو بسخلن مسخلن تاجلن مسخلن مسحب فهيلن خداتو شبرين اتق هارو دو درامو شطرو واقفت وقفوف Ava cu sifatul ala taas fufu Kiltahu ma kebici miar Wafadikna ma misliha Andat amkeman albam patai Aravina talbam Inkei satru te waqfu ku Waqfu mui taadina kichi mafuolatu Yumaasko maasco de neke Kondaita Mustafilin, mustafilin Mafuolat مفخولات مفخولات مفخولات مفخولات يندحن في حافاتها بالأدوال ونين يندحن في مستفحل حافاتها مستفحل بالأدوال مفخولات ونينكو سترغن في وقفكو برقصفو ممبوي ونينكو البتو موكو مجح مستحيلن مستحيلن مفعولا لا مفعل لا لك لا قصوى بق دعو لنا كرحبنا صاحبين رح لي أقل لا حد يا صاحبي مستحيلن رح لي أقل مستحيلن لا حد لي مفعلن لا تمسكوا بنتنا وتجري على جسمنا ون أننا نسير دكتي dahrou di do ko jofou dum nona dum ko sappo rek fu ko doy am darou ngi non non non do ko tass fo doy am darou ngi non jappal ni do خاروب الدرب دنا عند ميامنتيل كوني وخشنا دولم خاروبو موامي و دربو موامي نجلسو شي شيخاف بيه والقدن قدن صالحم اج موله وحسن الطيرفط الطيور يدرا دوخناكو خمل بيت الخدن دير مارو ديو مواني سفق نسكي شبه رجل نتوله يا وحنه اريد من الامور ينبغي وما تطيقه وما يستقيم اريد من المفاهن امور ما ينبغي فائن كوكما يحرض وما تطيقه مفاهن كله وما مفاهل يستقيم فاهلا يف طيبتي طيب رفتنا قبل من دايين وحالي ورفت جدينا طيب من رفت منه لها وهو بها عالم ويحك أنسان طريف قليل طريف قمر قال لها مستاهل وهو بها مستاهل حالا فاعل وهاك ام مستاهل فاعل ضريه مستاهل ثم قليل فاعل ضربها قمر في المثال تيمن قديم بنفسها في مصدنجله كن كرينياوا لساي نك، نكواه نه، هو بالدين، فهالتون، قطه هو فهالتون، حنورون فاهلون، هو جمالون في الطريق فاحلا، لا قد نبيت في الاي لا دمك شهاره بجك. Bufiu, adru biħal, ad-ċiqal, darbu. Tuna, d-għata, șatul, ad النهار ارغيغه خا مني دوه كون سطر سقروا وقفوكو دوه سقروا كصفوكو يا ويلي مدي وخ من قدم من نكادر با ندو له با وقفو هو عند خدني تنجو ما اسمد بدرينات قد خربت في صدرا دي نم مستحيل يجمل لو لون ارى وادي خوف اسمد وهي فحالان بل دي لهنات عند قدني كان يقول مفهوم ستقمع علم مشرك فاعلم يا رب ان اخطات او نسيت وانت لا تنسى ولا تموت يا رب ان مستحيل اخطات او مستحيل نسيت فاعلم فانت لا مفاربا تنسى ولا dusă film tabu două ori o jachetă ne mică ma qadliko tasu ba ay mahdura dag aw tasfit ma nga dag la mă dar salmu. Salmu b-i faqta nimaj, mafua la t-ngadagulat i-ġib, mă mustafilun am lăsat mă m mustafilun Ahmad Khumayris. Munisuba ban ngule mayi di jaxase, ñaar garbu yi. Ki faalu. jaxase, salmu. de na الله يصمر أن نشر نسكن ولي جهدنا نير وأطراف الأك في حمام أيضاً دانع كحرب فائل برد وفائل وقد في فع ذنك ما يصنع يا رخنا يا أيها الزاري حلا حمر قد خلت فيه غير ما تعلم يا أيها الزاري حلا مستفحل Hamarun rin fa'ilin Kand dekulta fi, musahilin Hii, gaura na Mafa'ilin Kuprungu khat nu Ta'lam, ta'lam na kanigafailin dutla Ulu salmugih Akyano, laisa hala Tulin hayatina ban Wa min il gaurina ta'lam Laisa hala Mufahilin Dang kutai Tulin hayatina ban Tinadan مستغفر حكوم خروب و من ورا مفاحيد دنجكو تعلم و دغن صالو كوكو دنجكو المنصر الحليم المنصر راو نك نيه احارب الحروب ثلاثه وديت celașcul mediat din Munșarie, din barbu haram na nga ci mun soyi mustahilun ba am lu ko nak dar bo xam na mustaf day dess mustahilun ni solo am misale din nak na zay يوف شيفي من خير يث شيف في مصر هم حروفا تمت مزي مستحيلا بلاع سالا مفحولات مستعملا مستحيلا كمن حروف من خير يث مستحيلا شيف في مصر مفحولات هم الحروف مستعملا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 na anelam haideți-mă să caii, așa o cățeală, nu nu tău, gambal, na مستقبل الله ماي حاروا لا دنجو حلا مستخمل بياناتي ب مسؤولات واني واني راني نبغي نسال منهم مخولين وذات نحكي الدرامق نحكي ورا دك دكنا bunu waqfo la hayyun nako ni ma sin ajyamante tasabikini al kasfu khanga ben xarogri nga xon la ñaan sarif so ko waqfo estu nafwa laat ni fi Sper haro din se facit ac também. Se o sa de obre nós, fele cu, Mafele, demano delan este. Să din nou este luat 508 meleith să nici nu am fă înc nu nu pe Nu cu dar. Sădran Dani mustafilul Habdiddar mufwala Să vă mulțumim în numele Bocas fără în numele din sa'da wa Mafurun, cogmun, cogmun, cogmun, cogmun, cogmun, cogmun, cogmun, cogmun, cogmun, cogmun, cogmun, cogmun, na nefua la tatu, nefua na tatu, hinda medfaka jachamni, rawanet lina. Când e buccisie, la, a ليك واخنا لم تلتقوا بفولاح لم تلتقوا با نتوصه موسي ندا بفولاح بفهم لا دي اسمك لم نتوخني حال د ديا ين انسو وني حال د ديا موسي نن نحن لن نفرق فهماً، كما أن المبادرة من موجودون يجلسون بيتل، هاتينو أجيباتي. لا تقولي أننا أهيلن، مي نفع أهيلن. قدانكو خدنا، ده مسافر مليون. هفا هونا، بفكر سابع خاينان، مدرس هفا هونا. أدرس ما هو لا توا، يفرقوا cum e a, pentru că în fața lui, bine musbe, mâhala tu, însă ara, e a, bine când hașne rafetne, și i-ați disemaj cu I nari, require قد حديدوا دونه وقد أنفوه إن نأساني مفتحل تيكو أراها تيكو ران أراع نفه تيكو تيكو تيكو تيكو شيرته مفتحلن تيكو تيكو قد حديدوا تيكو تيكو تيكو دونه N-axuladu, paterunko, taju. Bi-am luat, a-addu amufu, uftahidunbang, dunko, taju, fuhib, uftahidunbang, n-axatna. b a Ulu, nu-mi s-a alăturat, ulu, ulu, Harajilun ha La ma jamilu bistailun khadhalilun tanko khadlu bi tashabbi tanko khadlu kim sanqaru da mun chunun darialako khatahahu tanko khadlu rajulun tanko khadlu la jamilu وضلكو طيو الخفيف لمرضه الخفيف وخفيف قفيف إن جلسان ذا أحارض لممي درامي حرب تلات قد تلعي تتمنين خمسة أدرب الجرامي الخفيف من نتي حرب العم وروم مك صحيحا بكري نمسناكو قال مش جاء دكنا لا هانيوكو ودن خلفي ادرمك حسب لا دال زوين فورم فوروم خيل قراب بينك دويك دي بانكو لاو امكو انجم درك من سوبا سوبا لاغا خاوي خفيف رك من فاهلات فاحلات مصفل فاحلات لما حل أهلين مع بين الدور نافع بعده لا وحلت حليبة حلت حل أهلين فاحلات مع بين الدور مصفل نافع بعده fahimatun harabu la yahlat fakeni dalbina bi uturni ki birna doni halat, la yahlat fahimatun hulun yatun dum fahil halat mustafkilun bi Fahilatul fahimatun banati kaniko dar de كنت اني نضني حاس سو بعدا من له فاحلاتن مستخمن فاحلات فاحلات مستخمن فاحلم رك واحدو <حسف> خسو فاحلات كنوا بس فاحلات مفروض فاحلات ملي كي رخموا ليت شيخ رني هل سنهل قاطينهم اليحول من دون كردا la te-și-arim fa-hilatul Kokuma-harab An-i-ah-o-lam Fa-hilatul Y-be-n-za Mustafilun Gar-ra-ba-fa-hilatul Kokuma-ibin-co-has-fo Wadat-i-t-maman ra ba fa hilatul kokuma ibin Andahuk-has-fo Bine de-a cum de-a la bila a fi c l un e am a ra o d mit يعني كيوحنا لو تشعروا ما ذا تروا فيها ون قادكم ها جلن إلى رمسه يعني لو تشعروا فاهلات ما ذا تروا مستقل فيها فاهل من حراض يحسكه فاهلات إلى مفاحلن. المصطفى منجي رامسي يوسف احمد ما يتردي خسدتي وجاءت جاسم الدرامو جاسو صحيح الدوير اليس نكو حت منتي يور محمد ما ومقصور اد مقصو دوني خسودك قد نفو نكو اروز ناتل ناي نجا جاسو غا du mat jureum bren do nek rek ñu ngi xaj ndol ñu dey dey des do ci lanu guñ dara sahilatu mustafilun ta فاهلات مستفل فاهلات مستفل ولك وخلق لا تشعري ماذا ترى أم عمر في أمرنا لا تشعري فاهلات ماذا ترى مستفل أم عمر فاهلات في أمرنا مستفل ولكون دربوا قصروا قبلكم أجوب عن طلبه، جسو سو طلب دينه كمستفيد، سو كسره، من مستفيد، يفرقه ما فعلن، مخاطب ما قاله، دع أفيه، بس ما علم يفرقه ما كل سبب ده من كل إن لم تكو مستحيل وحرض نو غدت فاهلات يسير فهول باستدرة بداتلنا البعض للتي ننخل بالنوان لهذا البحر ننبه البحر مقصورة أرض القصر ما حبنا من تاني ما خدنا، صل حتى هي، منتظر الله لا، ما بحر بيرس، تي بنتين من الخفيف، وخلني بنقول شارة تيجي تون، كلام ما ينتجه سوكونه دونه قصركو ختمكو كانو دومه فاحنات المستفنين وصحين دوك قصر المستفنين لا دون دوكو ختمه بولتي مودس نتافشن ويتافشن لي نسنكو فاحن نون خاني فهو من ذك وضعنا وهو أدن حتى هي زاد في هذا البهر حروبا مجزوية مخضونة مقصورة فتصير مستفل إلى متفعيل وتحول إلى فعول وجعل ضربها مثلها فصار البيت عنده ساعات فمولن فاعلات فمولن وانشد حد مايل خير لي قدرنيه ومالي ومن حد ما لفاعلات تحر حروضا ماججون وقن مخبونه مق مقصوره فتصير مستفحل إلا متافعل وتحول إلا فاعول واجهل ضربها مثلها فصار البيت حدهو فعلاتون فاعولن فعلاتون فاعولن وأنشد حد بما ل خيالي قديرني وما لي وإن حد بما ل خيالي فاعولن قديرني فاحلات ومالي فاول ولما قيل له قرجت عن الحروب قال أنا سبقت الحروب لا أحلى من قولنا يمكننا أن يكون هناك حروب من من ما رأو حروب وشبهوه مرولينا بالمدير أبمدير مستلا من دون في كل حكوم تباتي من سحاف من سحاف وقل Mami, am gac Euam ca ma dizicted